Heart oh. الشمس تشرق دوم ودوم من بعد ليلة هموم هموم والدنيا لو ضاقت علينا يبقى الأمل فينا كل يوم أدعيه دايم قبل المنام أرجيه يمحفث الأوهام والهم منه زايد علينا يبقى الامل فينا كل يوم والله ما خيب رجايب يا يوم كل ما رجيت يزيح هموم والله ما خيب رجايب يا كل ما رجيت يزيح هموم والهم علينا والبشره دايما تسوق غيوم لا لا الصبح عشت مع الفرحات مستبشر في بر رحمت والصبح عشت مع الفرحات بعد ما ضقت علينا الفرح اصبح دوى والآه a khli la temsi manmum khli l'amal durek niyong walddnia lo zagat عليna yibk alamal fi laki niyong yibk alamal fi laki niyong yibk alamal بالرغم من التعب والألم وقسوة هذه الحياة إلا أننا على يقين تام بأن السحب المظلمة ستختفي لتشرق شمس ساحرة تعلمنا أن نحلق نحوها لنكون الأفضل ولا بأس إن وقعنا زمنا سننهض من جديد ونحلق إلى الأعلى نحلق بعزم يقودنا الأمل نحلق نحو الشمس الصاطعة ونشرق ونشرق دوما كما تشرق